ولا تقف ما ليس لك به حق ولا تقف ما ليس لك فيه ان السماء والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مشغولا ان السماء كان عنه مشغولا